بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بك أيها الأحبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مرة أخرى على مائدة الشفاء في حقوق المصطفى والشفاء بتعريف حقوق المصطفى حقوق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما زلنا في المقدمة هذه المقدمة التي دبجها القاضي عياض رحمه الله تعالى بجميل بلاغته وأسلوبه الماتع ورسعها ترسيعا بشمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث اطنب في, في الاستهلال أو براعه الاستهلال ما يعرفه في البلاغة ببراعه الاستهلال وهو أن تشير لمقصد المقال وان تشير لمقصد المقال بدءا أن فدا براعه استهلال يعني إذا أشرت لما تريد أن تتحدث عنه في المقدمة في الديباجة عندما تحمد الله عز وجل وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتشير أثناء الصلاة أو أثناء الثناء على الله سبحانه وتعالى تشير إلى مطلوبك وغرضك فهذا يسمى برعه أل الستهلال فهو عندما أثنى على الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للحمد لما اسدى علينا من النعم ومن جملة تلك النعم أن بعث فينا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم أنفسهم تانية وليست كانفسهم الأولى أنفسهم الأولى هي جمع نفسين اي منهم واحد منهم بينما أنفسهم من النفاسة أي أفضلهم نفاسة وكرامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عربا وعجما وأسكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما واقواهم يقينا وعزما واشدهم بهم رافه ورحمة وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصم يجنبه العيب والوصم هو العار ما يعاب الإنسان واتاه حكمه وحكمه اعطاه الله سبحانه وتعالى من من الحكمه ما هدى به الأمة وانقذها به من الضلال واعطاه من الحكم وهو القضاء والفصل بين الحق والباطل وفتح به اعينا عميا وهنا وقفنا في الدرس السابق فتح الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم اعينا عميا والمراد بالاعين العميا هنا اعين القلوب وليست اعين الرؤوس أعين الرؤوس هي مفتوحه هي باصره تبصر ترى ولكن الاعين العميا هي اعين القلوب هي أعين البصائر وليس أعين الأبصار ولذلك الله عز وجل لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ودع الناس إلى عبادة الله عز وجل ظهر لهم ما لم يكن يظهر ظهر لهم أن هناك آخرة وهم يقولون قبل ذلك إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر يعني يؤمنون فقط بهذه الحياة وما تستطيع عقولهم وابصارهم وبصائرهم أن تتجاوز هذا الحد لكثر الآخرة ولكن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم رأوا بها بعين القلوب بعين البصائر رأوا بها الآخرة وقلوبا غلفا الله سبحانه وتعالى فتح بمحمد صلى الله عليه وسلم القلوب الغلف والقلوب الغلف هي التي عليها الغلاف هي المربوط على غلافها هي التي لا تميز بين الحق والباطل بين الضلاله والهدى بين الحياة والموت يعني لا تفرق بين هذه الأمور، هي تختبط او تتخبط خبط عشواء في حياتها لأن القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى اربعه اقسام القلوب اربعه قلوب ديال الناس كلهم تنقسم الى اربعه اقسام قلب فيه مثل السراج يزهر قلب فيه نور فيه مثل السراج يظهر بمعنى يضيء وينير وهذا هو قلب المؤمن وقلب مصفح مصفح بمعنى قلب منكوس مقلوب لا يستطيع ان ياخذ شيئا يستقر فيه هذا هو قلب المنافق قلب مصفح قلب منكوس هو, هو مفتوح مفتوح ولكنه منكوس اذا كان القلب منكوسا هل يأخذوا شيئا يستقر فيه هذه هي قلوب هذه هي قلوب المنافقين قلوبهم مفتوحه بمعنى انهم يقولون لا إله الا الله محمد رسول الله اي انهم يسمعون كلام الله اي انهم يعاشرون المؤمنين في مساجدهم يعاشرون المؤمنين في غزواتهم يعاشرون المؤمنين في حركاتهم وسكناتهم ومع هذا الانفتاح على المؤمنين لم يستفيدوا لم يستفيدوا شيئا لماذا لأن قلوبهم منكوسا، بحيث لو جلس أحدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم طوال يومه، ثم خرج قال لأخيه ماذا قال آنفا؟ يعني لم يستطع أن يستوعب لم يستطيع أن يتحمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولذلك شبه القرآن الكريم استفادة المنافقين من الإسلام كاستفادة الماشي في ظلمة، الماشي في الظلمة من ضوء البرق. الذي يمشي في الظلمه كم يستفيد من ضوء البرق كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا كم من خطوه تستفيدها في ضوء البرق كم من خطوة؟ ولا خطوه لانه عندما يبرق البرق فانه يضيء اضاءه واضحه ولكن سرعان ما تعيد الظلمه احلك ما تكون تعود الظلمه احلك من دي من دي قبل إذن فما يستطيع أن يخطو له خطوة واحدة فاستفادة المنافقين من الإسلام كاستفادة الماشي في الظلمة من ضوء البرق بمعنى أنهم يتناكحون مع المسلمين يتزوجون من المسلمين يتعاملون مع المسلمين يدخلون على المسلمين في بيوتهم في مساجدهم في, يعني في جميع حركاتهم وسكناتهم يخالطونهم مخالطة وشبه الإسلام هذه المخالطة كلها بضوء البرق استفادتهم تلك يشبه القرآن الكريم بإذوي البرق لأنهم كانوا إذا دعوا إلى ما فيه مصلحة الدنيا والآخرة أبوه وهم معرضون وإذا دعوا إلى ما فيه مصلحتهم هم اتوا وهم مزعنون يزعنون يقول نعم نريد هذا لأن فيه مصلحة شخصية ولكن إذا كانت فيه مصلحة العامه مصلحة الدين ومصلحة الأمة فإنه ينكر هذا هو القلب المصفح الذي الذي يأخذه كل شيء ولا يستقر منه أي شيء يسمع كل شيء من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يتأثر بأي شيء من, من ذلك ولذلك يقول العلماء لا تخافوا أن يكون من بين رواة الحديث منافقون لأن المنافقين لا يرون الحديث لا يحفظون الحديث فكيف يرونه؟ لأن بعض الطاعنين في السنة يذهبون هذا المذهب بعض الطاعنين من المستشرقين وأذنى بهم يقولون إن في الصحابة منافقون يعني هناك منافقون فعشر مع نبي صلى الله عليه وسلم فكيف تفرزون بين الأحاديث التي رواها المنافقون وبين الأحاديث التي رواها الصحابة التقاط رضي الله تعالى عنهم وأرضهم قل له كن مطمئنا فإن المنافقين لم يروه لم يروا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وعلى ألي وسلم القلب الثالث هو القلب الأغلف مربوط على غلافه، وقلب الكافر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يعني القلب مربوط على على غلافه، والقلب الرابع قلب فيه نفاق وفيه إيمان ليس كقلب المنافق المصفح أي المنكوس، ولكنه قلب فيه شوية الإيمان وفيه شوية في شوية النفاق. مثل الإيمان فيه كمثل البقلا نبسة فسيلة. يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة، يمدها القيح والصديد، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليها، فإذا كان يعاشر أهل الإيمان فإن الإيمان يزداد حتى يغلب على مدى؟ حتى يغلب على النفاق، وإذا كان يعاشر المنافقين ويعاشر الاشرار الأشرار فإن نفاقه يزداد حتى يغلب على تلك البقلة الطيبة، على تلك النبتة, النبتة الإيمانية الموجودة في, في قلبي، لما بعث الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم فتح به هذه القلوب الغلف قلوب الكفار الذين لم يكونوا يعرفون الله ورسوله فهداهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا من سبقت له من الله عز وجل الشقاوة والعياذ بالله وآذاناً صم فتح الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم اذانا صم الآذان التي لا تسمع الحق ليست الاذان الصم التي لا تسمع الكلام لا تسمعوا الأصوات ليس هذا هو المراد المراد الادان التي لا تسمعوا الحق فإذا سمعت الحق لا تقبلوه فالله سبحانه وتعالى شبه هؤلاء الناس بأنهم شر من الدواب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا اسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم وعرضون حتى لو سمعوا فإنهم يعرضون حتى لو سمعوا فإنهم لا يقبلون ما سمعوا فيقولون كما قالت اليهود سمعنا وعصينا ولا يقولون سمعنا واطعنا فالذي يقول سمعنا واطعنا هو والذي فتح الله عز وجل قلبه وعينه وسمعه والذي يقول سمعنا وعصينا هو سمع ولكنه كانه لم كانه لم يسمع اذنا صمى فامن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعاده قسم امن به جماعه من الناس وهذه سنه الله عز وجل في خلقه اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم مولى اليمين الحكمه والحكم وفصل الخطاب والبلاغه والحلم واللين وغير ذلك من مكارم اليم والاخلاق اوتي ما لم يتا من قبله ولا من بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع ذلك امن به من امن وكفر به من والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال أنه آمن نبي لبعض والبعض لم يؤمن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وقلقا ويقول كيف لم يؤمن هؤلاء الناس فيقول الله عز وجل لعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين ما عليك إلا البلاغ ليس عليك أن يكونوا مؤمنين جميعا إنما عليك البلاغ ليس عليك هداهم أنت تدعو ولذلك إذا كان, إذا كان الإنسان يدعو إلى الله عز وجل ولم تقبل دعوة إلى الله عز وجل فلا يحزن ولا يقلق إنما عليه أن يدعو وليس عليه أن يهدي لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فامن به صلى الله عليه وسلم وعزره ممعنى عزره أنصاره وعززه ووقف معه هو التعزير, التعزير هنا بهذا المعنى لانك التعزير بمعنى التعزير اللي كتعرفه في المحاكم التعزير هو الحكم الذي يجتهد فيه القاضي مما لا نص فيه من الحدود الشرعيه الحدود واضحة فاذا لم يكن في المساله حد معروف في الشريعه فإن القاضي يجتهد في نوعين من العقاب يسمى يش يسمى تعزيرا يسمى تعزيرا وليس المراد هنا وانما المراد بالتعزير النصرة والتأييد للرسول صلى الله عليه وسلم اقتبسه المؤلف رحمه الله تعالى من قوله سبحانه وتعالى انا ارسلنا ان فالذين امنوا به وعزروه ونصروه فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون امن به امن تتعدى لام وتتعدى بالباء فنقول آمن به وآمن له آمن له وآمن به وبعض المفسرين يقولون كيف كيف آمن به وآمن له بمعنى واحد ولكن عند تدبع مواقع الإيمان به والإيمان له نجد شيئا من الفرق شيئا من الفرق بمعنى أن آمن به صدق به آمن له كان معه يعني وقف معه فالايمان له بمعنى انه ناصره وأيده فيكون ذلك من باب المن فإذا كان فاذا كان من الكافرين فانهم يمنون على على الرسل الايمان بهم واذا كان من الله عز وجل فانه يكون ايضا من باب المتناني على على على عبده المرسل على رسوله سبحانه يقول لمحمد الله يقول للوط عليه السلام فآمن له لوط الضمير يعود على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمعنى أن إبراهيم كابد المعاناة في أن يؤمن الناس فآمن له لوط آمن له بمعنى أيده لوط وكان معه لوط ووقف بجانبه لوط عليه الصلاة والسلام الذي كان فيما بعد أيضا رسولا ونبيا مرسلا إلى قومه إذن فلم هنا ليش للتمن للمني من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم الله يمنه على عبده إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أيده ببروط عليه عليه السلام والمشترك نوح عليه الصلاة والسلام يعني قوم نوح قالوا له أنومن لك أنومن لك واتبعك الأردن يعني أنا كن لصالحك أنا كن مؤيدين لك فاستعملوا اللم يعني كأنهم يمنون عليه أن الإيمان يمنون عليه أن يؤمنوا, أن يؤمنوا به فالأبلغ هو الإيمان به الإيمان به والذي يليه الإيمان له بمعنى التئيل ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما آمن به من جعل الله عز وجل له حظا من السعادة وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى خصنا نحسن فيه مساله الهداية والضلالة هي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا بمعنى أن من لم تسبق له السعادة والعناية من الله سبحانه وتعالى يعني لن يهديه الخلق أجمعون لو اجتمعوا كلهم على أن يهدوه ويوفقه ما يستطيعون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اسدى إليه عمه أبو طالب خدمات وخدمات وخدمات سنوات وسنوات قام بجانبه وأيده ودافع عنه وحماه من المشركين وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهذا الرجل شيئا مقابل حمايته مقابل نصرته هو أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله يحاج له به عند الله يوم القيامة يعني يشهد له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما الذي حدث أبو طالب لم تسبق له العناية من الله سبحانه وتعالى الذي يقولها فأبى وامتنع وخاف أن يضحك عليه الناس وأن يقولوا خاف من الموت وجزع من الموت فنطق بالشهاده قال خفت أن تعيرني نساء قريش ما نقولها فخرج طروحه بدون أن يقولها فأنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا الأمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى نعم محمد صلى الله عليه وسلم يهدي ولكن هداية إرشاد كما أشرنا في بعض الدروس السابقة هداية يرشد يدل على, على الطريق وقال أبو بكر هادين يهديني يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هادين يهديني بمعنى يهديني الطريق ويدلني على الطريق أما الهداية التوفيقية هداية القلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى وكذب به وصدف عن اياته من كتب الله عليه الشقاء حتما كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدف بمعنى اعرض اعرض عن اياته وبراهينه وحججه ودلائله التي قدمها بين يديه لان الله سبحانه وتعالى عندما يبعث نبيا يجعل بين يديه ايات ودلائل وبراهين تدل على انه مرسل من عند الله كما يقول ابن عاشر رحمه الله إذ, المعجزات إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر المعجزات كأنها تقول بلسان الحال هذا رسول الله ودليله هذه المعجزات هذه الأمور التي التي نراها هذه المشاهد التي لم تكن معهودة في البشر فكانت خارقة للعادة فهي الدالة على أن هذا مرسل من عند الله تعالى ولكن هؤلاء صدفوا عن آيات الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الشقاء حتما مسألة القضاء والقدار صعبة جدا والخوض فيها أصعب هي صعبه والخوض فيها أصعب ولكن هذا لا يمنع الانسان أن يكون لديه شيء مما ينبغي أن يسير عليه منهج يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بالقضاء والقدار الصحابة قالوا يا رسول الله إذن نتكيل ما دام الله سبحانه وتعالى كتب على قوم الشقى و. وكتب على قوم سعادة إذن فلنتكل كل يذهب لما كتب له وما كتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له كان كين الله أن الله سبحانه وتعالى كتب هيك. ولكن كين الآية التي يقول الله عز وجل فيها يمحو الله ما يشاء ويثبت كان الكتاب وكين المحوه والله سبحانه وتعالى ليس معنى المحو أنه بداله له أن يمحو، لأن علمه لم يكن في لم يكن ممتدا في الأزل لمستقبل، لا بل لأن الله سبحانه وتعالى يهدي ويوفق هذا العبد للأخذ بأسباب الهداية، فيمحو ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى ما يشاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ لما قال لهم يعملوا ولا تتكلوا قرأ عليهم الآية الكريمة في سورة الليل. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى امن وصدق واتقى وامن وصدق واتقى. أفعل من هذه افعال الانسان فياتى بعدها التيسير من الله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب افعل من هذه افعال الانسان فسياتي بعدها التيسير للعسرى يسره للعسرة إذا الله سبحانه وتعالى عندما يقول يهدي من يشاء هذا الأية المطلقة مقيدة بقوله سبحانه وتعالى يهدي إليه من ناب أي من اتخذ الأسباب والذين اهتدوا زادهم هدى ما معنى اهتدوا أخذوا بالأسباب أخذوا بأسباب الهداية فهداهم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي للإنسان أن يدخل في مثل هذه الأمور الصعبة التي زلت فيها أقدام وزلت فيها أفهام فلا ينبغي أن يدخل فيها وإنما يسلم ويعمل كما أمره الله عز وجل ومن كان في هذه أعماء فهو في الآخرة أعماء يقول المؤلف رحمه الله مقتبسا من القرآن الكريم ومن كان في هذه أعماء فهو في الآخرة أعماء من كان في الدنيا أعماء عن الحقائق والبراهين التي قدمها الانبياء عليهم الصلاه والسلام وقدمها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو في الاخره اعمى ايضا من لقوله سبحانه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى ومن اعرض عن ذكري اعرض عن كتاب الله عز وجل عن امر الله سبحانه وتعالى عن الايات والبراهين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم عرض عن هذه ما الذي سيحدث سيعيش في هذه الدنيا ضنكا وحرجا وضيقا كانما يصعد كأنما في السماء فإذا ذهب إلى الآخرة كان أعمى لأن الجزاء من جنسي العمل فلما تعامى عن الحق في الدنيا تعامى عن الجزاء الحسن في الآخرة عن الجزاء الحسن الذي هو النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى لان الناس في الاخره سيهتدون الى بيوتهم اكثر مما يهتدون الى بيوتهم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اهدا الى منزله في الجنه من منزله في الدنيا اي واحد منا دابا يخرج ويمشي لدارو مباشره ياك ما يمكنش يدق دار واحد اخر يقول لي تلفس ها غيمشي لدارو ديرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم في إلى منازلكم في الجنة أهدى منه إلى منازلكم في, في الدنيا ومصدق ذلك قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وفي آيات الأخرى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم عرفها يعني عرفها عرف عرفهم الله عز وجل جنته ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الدباجة بقوله صلى الله عليه صلاة تنموة ما وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعدما سرد هذه الصفات للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشمائل ختمها بالصلاة عليه لأنه لا ينبغي للإنسان أن يكتب كتابا أو يخطب خطبة أو يكتب مقالة بدون أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فالكتاب الذي لم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كتاب أبطر والرسالة التي لم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة بطراء رسالة بطراء لا رأس لها صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم والبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من شد أنواعي وأقبح أنواعي البخل. البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه والبخيل كل البخيل من امتن الله عليه بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وينسى الصلاه على من كان السبب في ذلك شكون هو السبب في هذا الخير شكون هو السبب في هذا الاجتماع هذا شكون هو السبب في الدين الذي نتمتع به انه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا محمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا شكون اللي يجمعنا صلى الله عليه وسلم ولما كان القرآن ولا ما كانت السنة ولما كانت المساجد ولما كانت المعادEN ولما كانت المؤلفات الإسلامية ولما كان الفقه الإسلامي ولما كان الأصول ولما كان ولما كان, كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي فجر العلوم علو كلها بدون سيدنا كلها بدون سيدنا هو الذي فجر العلوم على البشرية محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصل الناس الى ما كانوا عليه الآن مؤمنهم وكافرهم ما تستغربوا لا تستغربوا هذا لا تستغربوا هذا فالعلم محرم عند الغربيين قبل بعتات الرسول صلى الله عليه وسلم العلم محرم يزعمون أن الشجرات التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام هو شجرات المعرفة. ويزعمون أن الشجرات الملعونة هي شجرات لمعرفة لما أكل منها آدم ظهر له أنه, أنه عارن أنه عريان ولذلك يتفق يخصفاني من ورقي الجنة فطردهم الله عز وجل هذا ما, تقول ما تقوله كتبهم فطردهم الله عز وجل من الجنة لأنهم كانوا من المعرفه المعرفة فعرفوا والله عز وجل لا يريد أن ينازعوا أحد في العلم ونحن لا نقول هذا ولا يقولوا كتابنا هذا قرآننا يقول إن العلماء هم أولى الناس بالله سبحانه وتعالى وليسوا أضضاد الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم الذي أوتوا العلم درجات شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم صف الثالث بعد صف الله عز وجل وصف الملائكة يأتي الصف العلماء فالعلم عندنا مطلوب ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للاستزازة من شيء لاستزازة من من العلم وقل رب زدني وقل رب زدني علما فلما فجر النبي صلى الله عليه وسلم ينابيع المعرفة وينابيع العلم ما الذي حدث اختلط المسلمون بغير المسلمين فتعلموا منهم واقتحموا هذه العقبه الكذا هذه العقبه التي هي للعلم فاذا بهم يعرفون فإذا بهم يعني ياخذون من, يأخذون من ينابع من من ينابيع العلم القراني وعلم السنة ففوصلوا الى ما وصلوا اليه هذه العلوم التي تعرفونها التي من هذه الادوات التي يعني تنقل الكلام وغير ذلك من الأمور منها هنجات من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى التدبر ويدعو إلى التفكير ويدعو إلى التأمل في كل شيء إلا في ذات الله عز وجل لأن ذات الله عز وجل لا تدركها الأبصار ولا تدركها الأوهام ولا يستطيع الناس أن يستكنه حقيقة ذاته سبحانه وتعالى أما في غير ذلك من الأمور فتأمل وسير ومشوفي في مناكبها وغير ذلك من الأمور التي صدرت في القرآن الكريم ولذلك كتب بعضهم القران والتوراه والانجيل والعلم يعني القرآن والتوراه والانجيل في صف مقابل ايش مقابل العلم فاذا بالقران الكريم يوافق على العلم ويوافق على الابحاث العلميه والتوراه والانجيل ما يستطيعان لماذا لانهما ليس كل ما فيهما كلمه الله ليس كل ما فيهما كلمة الله بل خالطهما شيء او كثير من التحريف وتكذيب على رسول الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منحنا ما نحن فيه الآن من النعم بفضل الله عز وجل ورحمته فلذلك ينبغي لا ينبغي أن تفوتنا الفرصه إلا ونصلي عليه إذن نختم هذه الديباجة ديباجة المقدمه مقدمة القاضي عياد رحمه الله بالصلاة على الرسول السلام. قال صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى. ما معنى تنمو تزيد وتنمى ترفع وتنسب تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن من صلى عليه صلاة وحيدة صلى الله عليه عشر فهذه هي تنمو ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وكل الله عز وجل بذلك ملائكة يحملونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هي تنمى فهي تنمو وتنمى وترفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة من الله رحمه ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين دعاء إذا قلت مثلاً صلى الله معناه رحمه صلى الله على فلان بمعنى رحمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعطى اليه احد الصحابه الزكاه اللهم صل على ال فلان اللهم صل على بن آل, ال فلان فصلاه هنا بمعنى الرحمه يترحم عليهم واذا كانت من الملائكه فهي استغفار ففي الحديث ان الانسان اذا ذهب الى المسجد وهو على الوضوء فصلى ما شاء الله ثم يجلس ينتظر الصلاه فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ذلك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه تصلي عليه فسره بيش اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني ما دمت في المسجد تنتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليك بمعنى تستغفر, تستغفر لك أما إذا قلت صلى فلان بمعنى دعا وهذه الصلاة التي نصليها الصلاة المخصوصه ذات الأركان المعروفة والهيئات المعروفة المراد منها ماذا الدعاء عندما يقبل العبد على الله سبحانه وتعالى في أحسن احواله على وضوء سامسطورة العورة مستقبلا القبلة واقفا وقفة الذليل على باب الله عز وجل قارئا تالئا القران الكريم متخشعا في تلاوته لكلام الله عز وجل كلها يدل على أنه متضرع ومبتهل ومتضرّون إلى الله سبحانه وتعالى داعين الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يهديه وأن وأن يوفقه، فلذلك لخصت الصلاة فيش في الدعاء، لأن أهم ما في الصلاة الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تذكره وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكره. ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نصلي على أصحابه وآله على سبيل التبع، على سبيل التبعية فنقول صلى الله على محمد وآله وصحبه وإلا أما إذا فرقنا فإننا نقول صلى الله على محمد ورضي الله عن أبي بكر ورحم الله الإمام مالك رحمه الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه الصحابة ناتى عنهم غير الصحابة يعني من دون الصحابة إلى, إلى يوم الناس هذا نترحم نصرحموا عليهم نقول رحم الله فلان الفلان رحمه الله عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لو لو لو ترحمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما الذي في ذلك هل يجوز ولا يجوز نعم يجوز يجوز ترحم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتشهد وذللونا التشهد الذي يقول فيه المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ودليلنا أيضا الأعرابي الذي قال الله ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أقره على أن يترحم عليه ولكنه لم يقره على ولا ترحم معنا أحدنا هذه الجملة الأخيرة لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها بل قال له لقد حجرت واسعا وهو رحمة الله عز وجل رحمة الله واسعة كل شيء فلماذا حجرتها وقصرتها على نفسك وعلى محمد صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم ولذلك نجد في رسالة ابن أبي ذي القيرواني رحمه الله هذا الكتاب المهم جدا يكون في كل بيت الكتاب, الكتاب الصغير تمن ديالش, ديالش باقي ديال السجارة الكنس هناك يدخلها يعني التمادي البكية للشجرة غير شراء هذا الكتاب على رسول بهذا الكتاب هذا غير فيه التشهد عندما يعني يسرد كيفية الصلاة أن الإنسان عندما يتشهد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وارحمت وصليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بعض, بعض العلماء شنعوا على ابن ابي زيد رحمه الله قال من اين له هذا من اجب هذا ورحمه محمدا وال محمدين فين فين لقاه هذا ما هذه بدعه شنيعة قال بعضهم منهم ابن العربي المعافر رحمه الله والنووي رحمه الله واخرون ولكن هذا له دليله مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان في سندهما قال رواه الحاكم في المستدرك وأنتم تعرفون أن الحاكم عندما يروي الحديث في المستدرك يرويه على شرط الشيخين إما على شرطهما أو على شرط أحدهما فإنه يروي هذا الحديث على شرط مسلم ورحم محمد فلماذا نشني على ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وله في ذلك مستند يعني زيادة على المستند الذي ذكرناه في التشهد وفي ورحمة محمد وآل محمد كما كما في حديث العربي وهذه الحادثة ورحمة محمد وآل محمد أورده البخاري في الأدب المفرد يعني لم يرده في الصحيح في في في صحيح البخاري ولكنه أورده في كتابه الأدب المفرد لأن الأدب المفرد خصصه للآداب ولذلك لم يعني يلتزم فيه تلك الصرامة التي التزمها في في الصحيح فقد تشرت هذه الاشاره بس إذا سمعتوا شيء واحد قال ورحى محمدا ما, ما ما تخلعوش إيه صلاةً تنموة ما وعلى آله وصحبه وسلمت سليم بعد بعد بعد نسخ في وعلى آله وسلمت سليمة بعد نسخ فيه وعلى آله وصحبه فإذا ذكر الصحب مع الآل فإن المراد بالصحب آل فإن المراد بالآل آل النبي صلى الله عليه وسلم اهله اقاربه من بني هاشيم والمطالب وإذا لم يذكر الصحب لم يذكر الصحابه فان المراد بالآل اله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بل ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى إن الى انه اذا افرد الال فان المراد به وصحابته وباقي امته باقي من امن احنا دخلين، احنا داخلين في هذا في هذا في هذا تأويل ذي الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه آل محمد لأن في الصلاة الإبراهيمية المعروفة المحفوظة نذكر في النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وآل إبراهيم والعلماء يقولون محمد صلى الله عليه وسلم معروف وإبراهيم معروف ولكن من هم آل إبراهيم ومن هم آل محمد صلى الله عليه وسلم باختصار يقولون آل إبراهيم هم أنبياء بني إسرائيل الذين يبلغون رسالات الله عز وجل المكلفون بتبليغ رسائل رسائل رسوله الرسول الذي ياتي بالرساله والنبي الذي يبلغ رساله ذلك ذلك الرسول أما هذه الأمة فلا نبي فيها ولا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم والرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن هم في مستوى آل إبراهيم إنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المكلفون بتبليغ رسالته المكلفون بتبليغ رساله محمد صلى الله عليه وسلم اذا كلنا دخلين في هذا الال وهذا تشريف لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان امته محمد صلى الله عليه وسلم في كفه وانبياء بني اسرائيل في كفه محمد صلى الله عليه وسلم في كفه وابراهيم في كفه وامه محمد صلى الله عليه وسلم في كفه و بني اسرائيل في في الك وهذا تشريف كبير جدا تشريف كبير جدا يوم يدعو الله عز وجل الانبياء عليهم الصلاه والسلام يشهدوا على اقوامهم يدعو هذه الامه لكي تشهد على سائر الاقوام لكي تشهد على سائر الاقوام ليس على قوم واحد وانما على سائر على سائر الاقوام كما في صحيح البخاري ان نوح عليه الصلاه والسلام يوقفه الله عز وجل ويساله هل بلغت يقول نعم يا رب فيقول له من يشهد لك قال امه محمد صلى الله عليه وعلى علي وسلام. فتشهد هذه الأمة أن نوحا عليه الصلاة والسلام تعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً منين علم من أين علمنا هذا؟ من القرآن. لأن الشاهد يشوف يقى. وإيش ممكن تعطي الشهادة بلا ما تشوف؟ وأعذش حنا نعطي نعطي الشهادة بلا ما نشوف. مش فنا لا نوح ولا قوم نوح. ونعطي الشهادة. ما ورد أيها الإخوان ما ورد في القرآن الكريم أصدق مما رأته أعيننا إلا اشتش حاجة و القرآن الكريم قال لك شي حاجة صدق القرآن ولا تصدق عينك فإن العين يصيبها الخيال أحيانا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل للعين شيء وهو غيره هو غير مرئي وغير معقول بينما القرآن الكريم كله صدق وكله كلام الله عز وجل لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذن فما حدثنا به القرآن الكريم هو الذي سنشهد به يوم القيامة سنشهد أن هذا الرجل أندر قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا وما زادهم ذلك إلا إصرارا واستكبارا كما في سورة نوح عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الصحب إذا عرفنا بأن الآل هم آل النبي صلى الله عليه وسلم أشكلهم هم الصحاب من هو الصحابي الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه إيش فيدخل فيه اللي تلقى معه في الطريق, الطريق؟ نبي صلى الله عليه وسلم ديز وهذا ديز وشاف النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان داخل ودخل في أيضا الصبي الذي لم يبلغ الحلم أو لم يبلغ الحند يعني لم يبلغ ولكن صبي شاف النبي صلى الله عليه وسلم جابه باه ولا للرسول صلى الله عليه وسلم فحنكه وما إلى ذلك من الأمور فإذا به رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل فيه يدخل في الصحابة لا يشترط لا تشترط الرواية يعني أن يكون راويا عن رسول الله عن هذا صحابي فقط الرؤيا تثبت الصحبة للصحابي وشرف الصحبه شرف عظيم شرف الصحبه لا يوازيه شرف مهما بلغ الناس في الخير والجود والكرم والجهاد والتضحيه وغير ذلك من المناقب والفضائل لن يبلغوا مبلغ الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه المود ولا نص ديال المد لو انفقته قد الجبل ديالو حد من الذهب باش تبلغ النص ديال المد ديال الصحابي هذا الصحابي اللي جاب اللي جب المد في غزواتي في غزوه تبوك غزوه تبوك كانت في الصيف في وقت الحراره كانت في وقت و وكانت الشقاء بعيده كانت المسافه بعيده وكان الصحابه في حاجه الى الزاد في حاجه الى الظهر يعني الى ما يركبون فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب, ندب الأغنية إلى التصدق والتطوع فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجأ كل واحد بما في استطاعته فمنهم جاء بمال كثير كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومنهم جاء بالصاع والصاعين المنافقون بماذا جاءوا؟ بش المنافقون؟ المنافقون جاءوا بلسان قبيح يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات اللي جبوا بزاف قالوا هؤلاء يراؤون بأموالهم اللي جبوا شوية قالوا هؤلاء ما يفعل الله بصعهم هم جبوا له كي يزمن في الكبار ويزمن في الصغار اللي جاب الصع قال ما يفعل الله بصع هذا الصع ديالك اش نغل ندير به مش نغزو به اه الفارس والروم ارد الصع ديالك سأسير في حالتي اللي جب بزف لإيبيل وجب بزف الزاد كيقول هذا يرأي هذا كي يرينا بأنه كي يصدق كذا هو ما درواله إلا اللي سلط اللسان دياله على المؤمنين ما نكونش بحلات الشكل هذا إلا الناس يبنيو شي جامع ولا يبنيه شي شي خير شي الباب ديال الخير ما تكونش من الذي يلمز التكلم في هذاك اللي اعطى بزاك وتكلم في هذاك اللي اعطى شوية كن من الذين ينفقون على قدر استطاعتهم فإن لم تستطيع فكف ذاك عن الناس حمس اللسان ديالك على عباد الله لذلك يدو كله الله يعونك الله يكون في عونك ما تقول له هلاش أنت هاش غندير بهذا عشرين ريال ديالك هاتي غنبوية نسهم أنا في الجمعة الجمعة غايت تبنى أبعين مليون ولا خمسين مليون ولا مئة مليون ولا مليار أنا نساهم في برطفرانك شنو فيه هاذا هل لي في استطاعتي هاش غندير برطفرانك ديالك بها اللي يقول هذا الكلام ما يعرف معنا صدقة قد يسبقوا تديرهم الملايين إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى قد ق الدرهم الملايين إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خاصة نعرف المكان الذي لهم فمكانتهم عظيمة جدا وكبيرة جدا، ولذلك يقول علماء الجرح والتعديل الصحابة فوق الجرح والتعديل الصحابة فوق الجرح والتعديل بمعنى فوق القول فيهم بالثقة أو بالضعيف أو بلا بأس به أو بغير ذلك من الصفات التي يطلقونها على رواة الحديث لماذا؟ هل الصحابة معصومون؟ ليسوا معصومين ولكن الله زكاهم ومن زكاه الله عز وجل فتزكيه الله عز وجل فوق تزكيه اي انسان لنشكو الغيز كي اما يحيى بن معين او علي بن المديني او يحيي بن سعيد القطان او البخاري او او هذوك الناس اللي يسخرهم الله سبحانه وتعالى باش ينفو عن عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تاويل الجاهلين وانتحال, وانتحال المبطلين هذو هاد هاد سخرهم الله عز وجل لحمايه السنه ولذلك نصفها بالمطهرة السنة المطهرة السنة النبوية المطهرة يعني طهيرة من الأحاديث المغضوعة التي أدخلها غير الصالحين ولكن الصحابة الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاء والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ماذا تقول فيهم أنت؟ بقي لك تقول؟ لم يبق لك إلى أن تقول رضي الله عنهم أي كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه أي أنت إذا ذكرتهم قلت قل رضي الله عنهم ورضوا عنه وإذا ذكروا كن من الذين أدبهم الله عز وجل بقوله والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ويقول الإمام مالك رحمه صلى الله تعالى عليه اذا إذا رأيت أحدا ينتقس أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم أنه قد صابته هذه الآية يغيض الكفار ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيض بهم الكفار أي الله سبحانه وتعالى شبهه الصحابه في الانجيل في, في في الانجيل يعني الوصف ديالهم في الانجيل كشجره متعاضده المتشابكة الاغصان القويه المسينه الضاربه بجذورها اعماق الارض وباغصانها في أجواء السماء علاش يعجب الزرع تعجب الذي زرعها شكون اللي هذه الشجرة هذه شجره الصحابه شكون الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليغيظ بهم الكفار ولكن الكفار لم تعجبهم هذه الشجرة لم يعجبهم هؤلاء الناس الذين أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أزل معه لانهم هم الذين حملوا هذه الشريعة هم الذين حملوها إلينا هم الذين كانوا القنطرة الجسر الذي كان صينا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هدمنا هذا الجسر فما تبقي غيرنا فكيف نصيب إلى هدمنا هذا الجسر فكيف نصيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدني عنه سنته صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. وسلم تسليما بعدما صلى المؤلف رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن من الأدب أن تجمع بين الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استنانا بالكتاب استنانا بالقران الكريم الذي يقول صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام معروف السلام عليك يا رسول الله الصحابة تعلموا هذا منذ بدايات الإسلام ولكن لما نزلت الآية قالوا يا رسول الله عرفنا السلام فكيف نصلي عليه عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي ذكرناها وأشرنا إليها والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ما حكم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء من ذهب الى ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مره في العمر ومستحبة في سائر المرات اي واجب عليك انك مره واحده في العمر ديالك تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على ذلك فمن باب الاستحباب ومن باب الحصول على الفضل ومن باب الترغيب الاخير الرغبة فيش الرغبة في الأجر والحصول على ما وعد الله عز وجل به من صلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى على محمد صلى الله عليه صلى الله عليه عشرين ومن صلى عليه عشرين صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفان ومن صلى عليه ألفان كتب الله بين عينيه برأس من النار وبراءة من النفاق أيضا من أكثر, من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب منه مجلسا يوم القيامة ومن أكثر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ازواجا في الجنة إلى غير ذلك من الفضائل الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكمها الواجب مرة في العمر وباقي المرات على سبيل الندب وهذا مذهب, مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه بينما الإمام الشافعي يرى أنها واجبة في كل صلاة يقول واجب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل, في كل صلاتي يعني كلما صليت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما صليت بحيث لو لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يحدث لصلاتك في المذهب الشافعي باطلة قل لي المدب الشافعي فأبي أدي يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له يعني باطلة يكفيكموا يعني البيت الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيكموا من عظيم المجد أنكموا من لم يصلي عليكم لا صلاة له هذا هذا المذهب دياله ولكن الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبات لأن الصحابة لأن العلماء حماس الله تعالى يساعدهم عندهم واحد الميزان بس كيف يعرفوا الواجبات من من المستحبات كي يقولوا إذا ورد الوعيد الوعد والوعيد في الأمر فهو واجب وإذا ورد فيه الوعد فقط فهو فهو مستحب فمتى أدل ميزان هذا إذا ورد فيه الوعد والوعيد فواجب كالصلاة مثلا ورد في أن من صلىها كانت كمن كان ببيته نهر غامر جارين يغسلوا منه خمسة مرات وكانت له وقياسا كذا وكانت له كذا وكان كالمرابط في سبيل الله يعني فضلها فضل فضائل الصلاة كثيرة ولكن من لم يصليها لها من بعد بخالفون اضعوا الصلاة والوعيد واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غيان ردت عليه ورد عليه سائره عمله غير ذلك من الوعيد الوارد إذن هناك احاديث الوعد تعيدك بفضل الصلاة والأجر والتواب الذي يحصل عليه المصلون وايضا أحاديث الوعيد التي تهدد من لم يصلي وأنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمسركها فقد كفر وغير ذلك من النصوص إذا الصلاة واجبة لنا في الوعد في الفعل والوعيد في الترك ولكن إذا لم يكن فيه وعيد فقط في وعد كالحديث مثلا عن النوافل وفضل النوافل وما زال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه وأن صلاة الفجر رغبة رغبة فيها الشرع خير من الدنيا وما فيها وأن ركعة لويتر أيضا فيها خير كثير ولكن هل ورد حديث واحد في أن من لم يصلي الفجر أو الفجر أو النوافيل يعني فيه وعيد لم يريد ما سمعنا بحديث يهدد من لم يصلي الويتر ومن لم يصلي الفجر ومن لم يصلي النوافيل بصفة عامة فاستفاد العلماء من ذلك أن هذه سنن لأن لو كانت واجبة لا ترتب على تركها العقاب هذه ترتب العقاب على, على الترك ولكن دام لم يترتب العقاب على تركها فهي مستحبة وفضيلة يزيد بها صاحبها درجات وترفع له بها حسنات وتكسو له بها آه يعني آه وترفع له بها درجات فإن لم يصليها فاته الخير الكثير ولا شيئا ولا تنبع عليه فقال السنة ما يتاب على فعلها ولا يعاقب على تركها من اللي جول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوا هذا الأمر هذا قالوا ما في حديث واحد يهدد من لم يصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يهدد تهديد واضح يعني نص اما الحديث كين الحديث ديالجيبريل انه لما جاء نبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذكرت عنده ولم يصلي علي لغفر الله له قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين كان هذا الحديث يهدد فبه اخذ الشابع رحمه الله تعالى والحديث البخيل والب... كل البخيل من ذكر ولا ولم يصلي عليه أخذ به أيضا الشافعي رحمه الله تعالى فجمعت تلك النصوص فمنهم من قال هذه النصوص هي دليل ومن من قال هذه النصوص تدل فقط على الترغيب ولا تدل عليه على الوعيد بمعنى الوعيد بمعنى أنه فعلا يحصل له العقاب ولكن المؤمن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم لا يفوت على نفسه أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصلاه على الرسول صلى الله وسلم هو العمل الوحيد الذي لا يرد كل عمل ابن ادم بين القبول والرد إلا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم فانها لا ترد صلاتك يمكن يكون مقبول او مردود صلات صيامك يمكن يكون مقبول او مردود صلاه القبول للجميع صدقتك يعني تتقلب بين القبول والرد إلا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة لماذا؟ لأنها تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم تنتفع بها أنت فهو كذلك بمعنى فهو كذلك فهو يستحقها ونربط هذا بفاتحة الفاتحه شنو فيها؟ الحمد لله رب العالمين حميدني عبدي علاش؟ لانه هو, هو هكذا كان الله سبحانه وتعالى محمود الرحمن الرحيم أثناء علي عبدي ما قالش هديه بيني وبين عبدي لأن الله كذلك كان أهل, اهل التنائي والمجد ملك يوم الدين مجد عبدي لانه كذلك كان ولكن من لي جل في علدي هل كنت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني ما قالش عبداني عبدي واستعانا بعبدي لأن هذا يتعلق بك أنت هل كنت فيه مخلصا هل كنت فيه خاشعا هل كنت فيه محسنا في أدائي في اداء تلك العبادات هذه بين القبول والرد يا كان عبدوا يا كان الساعين بين القبول والرد بين بي بينما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين كذلك كان أحب من أحب أو كره من كره وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهلون لها أحب من أحب أو كريه من كري. فأكثر من الصلاة والسلام على ملاذي الوراء في الموقف العظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله سبحانه وتعالى أن يقربنا به يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما الله بقلب سليم نكتفي بهذا القدر ونتوقف عند بداية الحديث عن السبب. سبب تأليف الكتاب إن شاء الله في الحصة القادمة نتكلم على سبب لماذا الف هذا الكتاب وما الداعي إلى ذلك وما الهدف من تأليف هذا الكتاب فإلى ذلك مرحيل أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين